بدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أرأيتم ما تحروثون أأتم تزرعونه؟ 124. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 125. إنا لمغرمون 126. بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون 128. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء 116. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 117. أفرأيتم النار التي تورون 118. أنشأتم شجرتها